اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وازد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والرسل عليهم صلوات ربي أجمعين ثم أما بعد حياكم الله تعالى في حلقتكم هذه جميعا وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى أن يوفقنا وإياكم للخيرات حديث إليكم في برنامجكم فبهداه مقتده عن منهج لا تستطيع أن تقول منهج نبي دون نبي بل إنه منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إن الرسول هو من أرسله الله سبحانه وتعالى وما دام أن الله عز وجل أرسله فإن هذه الرسالة ينبغي أن تكون واسطة بين المرسل وهو الله سبحانه وتعالى والمرسل وهو الرسول الذي يرسل إلى أولئك القوم والمرسل إليه وهم القوم الذين يستجيبون إلى هذه الرسالة أو ربما يعرضون عنها لذلك كانت رسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام ذات اتصال حقيقي جمعي بالجماهير واتصال بالأمة واتصال بالمجتمعات إن رسالة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ذات حركة اجتماعية ذات دب على الأرض يدبون على ظهر هذه البسيطة يسيرون في الأفاق يسيرون في البراري يقومون أيها الأحبة الأكالم بنشر هذه الدعوة ويصيحون بها في الأفاق لذلك نجد أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما في حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاطب النمرود وخاطب قومه وكذلك خاطب أناس آخرين كان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويتصل بعده جهات مما أمر الله سبحانه وتعالى أن يتصل بهم سليمان عليه الصلاة والسلام حينما بين له ذلك الهدهد أن تلك المرأة كان قومها يسجدون للشمس من دون الله فاتصل مباشرة سليمان عليه الصلاة والسلام وأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى هكذا أيها الأحبة الأكارم الأنبياء ورسول عليهم الصلاة والسلام يندمجون في مجتمعهم يتواصلون مع مجتمعاتهم يحاولون قدر الإمكان أن يعيشون مع هذا المجتمع وأن يعرضوا هذا الدين كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم بذلك حتى أنه كان عليه الصلاة والسلام يعرض الإسلام على القبائل كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أهل الطائف فيبين لهم دين الله كان يذهب عليه الصلاة والسلام إلى أهل المدينة حينما قابله أهل المدينة وبايعوه البيعة العقبة الصغرى ثم الكبرى كان ذلك عملية اندماج ما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين أولئك القوم الذين يريد أن يبين لهم دين الله سبحانه وتعالى ويدعوهم إلى هذا الدين إذن حركة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانت حركة رتيبة أو حركة بطيئة إنما كانوا يسعون سعيا حثيثا وهميما لنشر دين الله سبحانه وتعالى هذه الحركة لا يمكن أن تكون حركة اعتزالية ولا يمكن أن تكون حركة انطوائية ولا يمكن أن تكون حركة انعزالية عن الواقع والمجتمع أن تتأمل يا أخي الكريم أنه رسول والرسول أيها الأحبة كما ذكر العلماء هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه فهو يؤمر بتبليغ هذا الدين ولذلك قال الله سبحانه وتعالى رسولا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ويقول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فهولا الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام واسطة الحق إلى الخلق لكي يبين للناس دين الله سبحانه وتعالى وأنت تأمل يا أخي الكريم في قول الله عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين وهذا خطاب عام وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون فهنا نجد أن الأنبياء والرسل كانوا يدخلون الأسواق للشراء أحياناً لاحتياجاتهم ومن جهة أخرى أنهم كانوا يدخلونها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فكر بذلك يا أخي الكريم هل تقوم بذلك أنت وتدعو إلى الله عز وجل حتى في السوق؟ ربما يتهمك بعض الناس بالجنون لكن لا عليك عليك أن تقتدي بمنهج الأنبياء والمرسلين لكن كن حكيما في دعوتك مبتسما حينما تدعو الناس ولعل الناس يقبلون منك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قد دخل السوق فمر بجد أسك الجد الأسك يعني مقطوع الأذنين فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيحب أحد منكم أن يكون هذا ملكه فقالوا يا رسول الله لا فإنه جد أسكن مقطوع الأذنين قال أي أحدكم أن يكون هذا له بدرهم قالوا يا رسول الله ماذا به من حق إنه ميت فقال عليه الصلاة والسلام فوالله للدنيا أهون عند الله عز وجل من هوان هذا الجدي الأسك في أعينكم والحديث صحيح أخرجه مسلم انظروا أيها الحبة كيف يربط النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذا الجانب في الدنيا وما بين الجانب عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة حتى أيها الحبة يعلم العبد أن هذا الجدية في الحقيقة رخيص ولا يتعلق بهذه الدنيا لأن هذا الجدية أيها الأحبة الأكارم كما أنه رخيص في أعيننا في هذه الدنيا كلها أيها الحبة الأكارم كما يقول العلماء وكما يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة أو كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه التنمذي الدنيا ملعونة, ملعونة العون ما فيها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى أو عالما أو متعلما عالما بالله عز وجل أو متعلما بأمر الله أو بأمر يفيد الناس فيما فيه إرضاء لله سبحانه وتعالى ويمر مرة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق ويخالط الناس ويعايشهم فيرى رجلا قد وضع صبرة من طعام وكان فيها أيها الأحبة الأكارم إخفاء لشيء من رديء الطعام فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره فقال له لماذا وضعته أسفل قال حتى لا يراه الناس قال ألا تضعه في الأعلى حتى يراه الناس؟ من غش ليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا. إذن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستخدم منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل في الأسواق والتواصل مع المجتمعات وفي الحسبة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه القضية أيها الأحبة الأكارم من أبرز القضايا التي هي فيها في الحقيقة اتصال بالمجتمع. ألا وهي الاحتساب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الله سبحانه وتعالى ابتعثنا وابتعث الخلق جميعا لكي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأن الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله عز وجل ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال الله عز وجل لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وهو نبي من أنبياء وعيسى بن مريم وهو نبي من الأنبياء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إذا هذه الحالة أيها الأحبة الأكارم تدل في الحقيقة على خطورة السكوت عن المنكرات على خطورة السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الحالة أيها الأحبة الأكارم حالة تجعل الإنسان يخالط المجتمع أثناء مخالطته المجتمع سيشعر أحيانا بسب بعض الناس بشتم بعض الناس لكن لا عليه إنه أيها الأحبة الأكارم يأتيه ما أتى للأنبياء والرسل ممن كانوا قبله قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إن هذا الصبر أيها الأحبة الأكارم يؤجر عليه العبد أخرج الإمام الترمذي بإسناد جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم إذا الأصل خلطة المجتمعات ولكن هل يمكن أن يعتذر الداعية إلى الله عز وجل هذا ما سنتحدث عنه بعد فاصل قصير فتابعونا ولا تبتعدوا عنا أولئك الذين هدى الله فبهدار مقتده السلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته لازلنا نواصل الحديث حول موضوع الاتصال بالجماهير سألت سؤالا مهما قبل هذا الفاصل فقلت هل يمكن أن يعتزر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى؟ الأصل لا لكن يمكن أن تكون هذه الاعتزاله اعتزاله مؤقتة كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وهكذا أيها الأحبة الأكارم قال الله عز وجل كذلك عنه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فالاعتزال هنا أيها الأحبة الأكارم كان اعتزال لعباداتهم ولمعبوداتهم ولطواغيتهم وهكذا الأصل أن يكون المؤمن عليه أن يجتنب المجالس التي يكون فيها اللغو والفجور وعظائم الأمور التي لا يمكن أن ترضي الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وإذا مروا باللغو مروا كراما وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فمن جالس الكافرين في الاستهزاء بهذا الدين فإنه والعياذ بالله قد يكون من المنافقين فيجمعه الله عز وجل مع الكافرين في نار جهنم عفان الله عز وجل وإياكم وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه على النار جميعا يوم القيامة أحبتي في الله إنما المسلم مثل الكوكبي باسم في سعيه والدأبي إن المسلم أيها الأحبة الأكارم مسلم مستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى لكنه أيها الأحبة الأكارم يقوم بحركة وإذا اعتزل كان الاعتزال بأمر يأمره الله سبحانه وتعالى به كما أمر الله عز وجل نوح عليه الصلاة والسلام أن يعتزل قومه وأن يبتعد عن قومه لأن الله عز وجل سيهلكهم وكذلك كما أمر لوط عليه الصلاة والسلام بأن يبتعد عن قومه لأن الله عز وجل سيهلكهم أما الآن فنحن أيها الأحبة الأكارم لا يمكن أن يأتينا أمر من الله عز وجل فقد انقطع الوحي وانقطعت النبوة لكن يمكن أيها الأحبة الأكارم أن يستفيد الداعية إلى الله عز وجل بعد أن يستنفذ جميع الأساليب والوسائل بأن يعتزل هذا المجتمع وأن ينتقل إلى مجتمع آخر كما قال الله عز وجل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين فلربما يهاجر من مكان إلى مكان آخر خاصة أن المسلم في هذا الزمان أيها الأحبة دعوته دعوة تنشر في الآفاق وكان الأنبياء والرسل دعوتهم خاصة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة للناس كافة عامة فإذا لم يستجب منك أناس في مكان معين فلك أن تهاجر وأن تبتعد من هذا المكان إلى مكان آخر ولذلك يا أيها لحبة الأكارم كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الأصل أن يكونوا بين أقوامهم لكن إن لم يستطيعوا أن يكملوا هذه المسيرة يبتعدون بما أمرهم الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم أحبتي في الله وقد يكون المسلم في يوم من الأيام وفي آخر الزمان يعتزل الناس جميعاً كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون خير مال للمرء المسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن هذا أيها الأحبة الأكارم في آخر الزمان حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي ذاود حتى إذا رأيت شحاً مطاعة وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فاعتزل تلك الفرق وكما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما لا يكون هناك لا جماعة ولا إمام قال عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة أحبتي في الله لا أظن أننا قد وصلنا في هذا الوقت إلى هذا الزمن الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتزال الناس جميعا لكن عليك أن تعتزل الناس عزة شعورية أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وقتا ينتشر فيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى لكن إن شعرت صدودا من الناس وإعراضا اذهب إلى فئة أخرى واقتدي بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى ممن سيوفقه الله سبحانه وتعالى لا تلوم الدنيا وإنما لوم نفسك وحاول قدر الإمكاني أن تنظر إلى نفسك نظرة بأنك ربما تكون هذه الأسباب التي تجعلك لتعتزل المجتمع تكون أيها الأحبة من وساوس الشيطان حتى ينتشر الشر ويفشى الفساد لا تلوم كثيرا يا أخي الكريم الزمن وإنما لوم نفسك وكن كما يقول الشاعر مالي ألوم زماني كلما نزلت بي المصائب أو أرميه بالتهم أو أدعي أبدا أني البريء وما حملت في النفس إلا سقطت اللمم أنا الملوم فعهد الله أحمله وليس يحمله غيري من الأمم أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم ممن يهدون بالحق وبه كانوا يعدلون وبالله سبحانه وتعالى التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته